فيني غلاكم يا غلاتي مع الدم يسري بقلبي وهذا هو اعترافي احسبك لو ما تكلمت بلهم من داقة الخف اكتبين الخوافي فيني غلاكم يا غلاتي يسري بقلبي وهذا هو اعترافي فيني غراكم يا غراتي مع الدم يسري بقلبي وهذا هو اعترافي اكيد افكر بك وكيد اني اهتم وغيرك تراتم لا اهديك san tadum ma ak nar